تنقى القرآن من لدن حكيم أليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها اَوَاتِكُمْ بِشِهَابٍ قَصْلٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ أُنُودِيَ أَن كَمَا فِي النَّارِ وَمَنْ حولها وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَأَلْقَى عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا, كأنها جَانٌّ وَلَّامَ لِبَرٍّ وَلَمْ يُعْقِبْهَا يَا مُوسَى لَا تَخَفْ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 فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا مناطق الطير علمنا مناطق الطير من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين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 وجدتها وقومها يستجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يستجدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض ويعلم ما يخفون وما يحلنون الله لا اله الا هو رب العرش العظيم الله بك. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين.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 ألا تعلوا علي واتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ افتوني في أمري ما كنت قاطعة نمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوه وألو بأس شديد ولمر إليك فانظري ماذا تامرين قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه نفسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك يفعلون وإني مرسله اليهم بهديه فناظره بما يرجع المرسلون فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتاني الله اللَّهُ خير, خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلَ تَمْتَهُ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل له بها ولنخرجنهم منها ذِلَّةٌ وَهُمْ صَاغِرُونَ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَ افْلِتُمْ مِنَ الْجِنِّ إِنِّي آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أن تقوم من مقامك وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ نمين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 وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ اللَّهُمَّ آلَ نَكِرُ لَهَا أَرْشَاهَا أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ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 فَلَمَّا نَظَرَتْ حسبته نُجَّةً وكشفت عن ساقيها قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ صرح مِّن من قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رب العالمين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 تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولو قال لقومه لتاتون الفاحشة وأنتم تبصرون أإنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 فذكر النفات الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها لشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلنا بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى الله قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا ان عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفعا أحد الله